قال رجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله Oh من الحي ويحيي الأرض بعد منتدى وكذلك تخرجون ومن آياته I Ne O amin. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء You yeah. On me. Altyazı وله المثل الأعلى في السماء Bismillahirrahmanirrahim <tıklarımızın> Ya Yeah. yeah. Yeah إن رأى أكرمكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.